إن كنت تدري عن جماعك هو غرور محدني لومك لو تزايد غرورك وإن كنت ما تدري ترى الوضع ما خطور يمكن تصيبك أنا بور الظهورك بس أنصحك تابدي محاسن كي حتى البشر ما تنبهر في مرورك أول بداية يكفي عيونك الحور تشغل قلوب الناس لحظة حضورك سحرني خلي راعي السحر مسحور كنا القمر نوره يغذيه نورك ولو ينكشف خد ورى الناس استور صارت جميع الفيض تخضع لدورك ولون الشفايف حير الورد وزهور اللون لونك والعطر من عطورك أنا نصحتك وفهم العلم والشور والأمر كله تحت رائك وشورك وليتك دريت بخافق فيك مجبور قايت مناهي اليوم صادق شعورك المشاعب